والقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَدْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين التبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرها فنتبرؤ منهم فنتبرؤ منهم كما تبرؤوا منا كذالك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخاردين من النار يا كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشا وأن تقولوا تعلمون